そしてもらえないように思ってらえないように思ってもらえないように思ってらえないように思ってらえないように思ってらえないように思ってらえないように思ってらえないように思っらららららららららららららららららららららららららら فقلت ا س ت غ ف ر ぽぅぽぅぽぅぽぅぽぅ ا ぅぽぅ ا ぅぽぅぽぅぽぅぽ م ぽぅぽぅぽぅぽ م ぽぅぽぅぽぅ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أ ぅ ه ا ر ぅぽ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 أ قال و ف و ا نوح د ا الله أنصارا لهم من دون الله وقال نوح رب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إ ن ك انت ذرهم يضلوا و موسوعه النابلسي ج ر كفارا ر ا اغفر للعلوم و ا ن د الاسلاميه بيتي م م ؤ ن ؤ م ن ن اسماء ؤ م ن ت و الله تزد ا ل ح ي ن إلا ا ت ب ر ى